التسجيل الثامن والأربعون استمع إلى التراكيب ثم أعدها ألف يوم الفرقان باء صلح الحديبية ثاء انتصار الحق على الباطلي ثاء مخالفة الرماتي